وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها يقول ابن عمر إذا أن إنسان ساق بدنة حامل وفي أثناء الطريق نتجت هذه من الأفعال التي تبنى للمجهول ما تقولش نتجت الناقة تقول نتجت كما تقول توفي ما تقولش فلان توفى لا توفي نتجة هناك أفعال مخصوصة في اللغة لا تنطق إلا مبني للمجهول فإذا ما نتجت الناقة حملها هذا لك ولا تابع لها أنت أهديت ناقة وهي حامل اهديتها بحملها ووبرها ولا لا اهديتها بدمها ولحمها وشحمها وكرشها إذا الحمل في البدنة تابع لها فاذا نتجت في الطريق ماذا تفعل ولدها تابع له احمل ولدها معها حتى تصل محلها ويكون تابعا لها ان كان عندك من الابل من الفراس من الحمل اي شيء يحمل الولد لا تحمله عليها لانك تكلفها وتعنيها وانت مكلف بتوصيل هذا الحمل الى مك فما دمت مكلف بايصاله يبما قونت كلفة التوصيل على مين عليك انت اذا شيب جيب ايتي بما يحمل الولد الى مك ما عندك اذا امه اولى به تحمله عليها هي وكيف تحمله عليه حطه على سنامها وتربطه بالحبل وتحفظ عليه الى ان يصل الى مكة واهل الابل ادرى بهذا يهمنا هنا ماذا ان صاحب البدنه استخدمها استخدمها فيما اضطر اليه وان ولدها تابع للهدي ولا يجوز أن يأخذ الا أنا أهديت أمه ما أهديتش معه لا هو تابع لها فإذا وصلت إلى مكة ونحرتها انحروا معها